بالعالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة في المستمعون فهذه هي الحلقة الثامنة والخمسون من برنامج أحكام من القرآن الكريم نتكلم فيها على ما من فوائد الآية السابقة في الحلقة الماضية وهي قوله تعالى وإلقوهم يا موسى لم نصبر على طعام واحد فادعوا ربك وخذنا مما تنبت الأرض إلى قوله بما عصوا وكان يعتلون وقد تقدم بعض فوائد هذه الآية ومن فوائدها بيان ومن فوائدها إثبات أن بني الصعيل يؤمنون بأنه لا يعجز على إنبات الزرع وإخراجه من الأرض إلا الله لأنهم قالوا لموسى ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من دقلها وقتائها إلى آخره ومن فوائدها التوسل إلى الله تعالى باسم الرب عند الدعاء وقولهم ادعوا لنا ربك ولهذا كان قول الداعي يا رب يا رب من أسواب إجابة الدعاء كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الرفو يطيل السفر عشعة أغضر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب وكذلك إذا تأملت الدعاء المذكورة في القرآن وجدت كثيرا منه مصدرا باسم الرب يا ربنا ومن ثوائد هذه الآية الكريمة انحطاب هيمم بني إسرائيل حيث نزل من الآلة إلى الأثناء فطلبوا من موسى عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله أن يخل لهم منا تمث الأرض من هذه الأنواع التي تعتبر نازلة بالنسبة إلى المن والسلوى ولهذا قال لهم نبيهم الله عليه وسلم أتستجدون الذي هو أدنى من الذي هو خير وهذا يدل على سفههم وعدم صبرهم على ما من الله به عليهم ومن فوائدها جواز تفضيل الأطنة بعضها على بعض وأنه يجوني للإنسان أن يقول هذا أدنى من هذا أو هذا أعلى من هذا أو هذا أرض من هذا أو هذا أطيب من هذا ومنها أنه لا يرام الإنسان إذا اختار الأطيب من الطعام ولو يعد ذلك من باب الإصراف وقد أقرت شريعتنا هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه بتمر طيب فسأل هل كل تم يخيبر كذا؟ قالوا لا ولكننا نأخذ الصاع من هذا بالصعيم والصاعين بالتلافة فقال هذا عين الربع وارشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أن يبيعوا التمر الردي بدراهم ثم يشتروا بالدراهم تمرا جيدا ولم ينههم عن اختيار التمر الطيب يقدمونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا اختار الإنسان من الطعام أطيب الأنواع وكانت حاله تتحمل هذا ولم يعد ذلك صرفا بالنسبة إليه فإنه لا بأس به ولولو من الإنسان عليه بل هذا من باب التمتع بنعم الله والله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يتمتعوا بنعمه وينهاهم أن يحرموا شيئا من الطيبات على أنفسهم كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحبين مطيبات من أحد الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب ما تدين وذلك لأنه سبحانه وتعالى كريم والكريم يحب أن يتمت من ينابه كرمه بكامه ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كان موجودا مبذولا لا يحتاج الإنسان أن يدعو الله تعالى بحصوله لأن الدعاء في مثل هذا سفى فإنه موجود بين يديك ولكن ادعو الله تعالى ببقائه واستمراره وأن يرفعه عنك لأن هذه الدعوة في محلها أما أن تقول اللهم ارزقني كذا وكذا وهو بين يديك، فهذا لا وجه له، ولهذا قال موسى عليه الصلاة والسلام: إهبتوا مصراً فإن لكم ما سألت، ومن فائدة هذه الآيات الكريمة أن الله ضرب على بني إسرائيل إلا والمسكنة، فهم دائمون في دل ودائمون في مسكنة حتى وإن غت فإن قلوبهم فقيرة ولهذا تجد اليهود أشد الناس طلبا للمال وفناء في تحصيله يحرصون على تحصيل المال بأي سبب ولو بالطريق المحرم. قال الله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم ضيبات من حلسهم ويصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الرداء وقدمه عمر وأكلهم أموال الناس بالباطل فهم أخارون للربا أكارون للصفت ظالمون للعباد فهذا تأب اليهود بالنسبة لأخو هم في مسكنز دائما وفي فقر دائما لكنهم فقر قلبي وإن كان عندهم من أموال عدد كثير ومن فوائد هذه الآلة الكريمة حروض الغضب على فلسطين لقوله تعالى وذاب في عضب من الله وهذا في قوله تعالى قل هل نبيكم شر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم طلعة وخمازيد وعبد طعوت ولا يفسر مكانا وأضل عن سواء السبيل ومن فائدة قراءة الكريمة أن الله تعالى لا يظلم أحدا إلا لكن الذي يظلم هو الإنسان نفسه ولهذا لما ذكر الله عقوبتهم بضرب الزلة والمسكنة وحلول الغضب عليهم بيّن أن هذا بسبب كفرهم فقال ذلك فأنهم كانوا يكفرون باية الله ويقتلون النبیون بغير الحق. ذلك بما عصوا وكانوا تدون. فكفرهم بآيات الله معصیة، حظیمة أكبر معاصی، وكان السبب لضرب الظلة والمسكنات والمسكنات شریع. ومن فائد هذه الآية اتفات تعليل آيات الله. أي أن الله تعالى أن أي أن آيات الله معلّرة، أي مقننة بحكمة. فما من فعل يفعله الله ولا حكم يشفعه الله إلا مقرونا إلا مقرون بحكمته ويتفرع على هذه الفائدة أنه كلما مر بنا شيء مقرون بالمشيئة فيجب أن نعلم أنها ليست مشيئة مزردة وإلا ما هي مشيئة اقتبتها الحكمة وأدل لهذا قوله تعالى لماشاء من قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما فأشار الله تعالى بهذا الآية إلى أن مشيئته مقرنة بحكمة وقال إن الله كان عليما حكيما ومن فوائد هذه الآية أن بني إسرائيل مع عضوانهم في حق الله هم معتدون على عباد الله فهم يقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يؤمنون بقسم من الناس بغير الحق وفي قوله بغير الحق تشميع عليهم وأن قتلهم للأنبياء في غير محله، لأنه قتل بغير الحق صفة هنا ليست صفة مقيدة وإنما هي صفة كاشفة موضحة أن قتل النبيين ضعي فيكون في هذا فائدة وهي زيارة التشنيع على بني إسرائيل لقتلهم النبيين ومن فوائد هذه الآية بيان عسلان بني إسرائيل واعتدائهم وأنهم أصحاب معصية واعتداء على الله وعلى عباد الله عز وجل وإلى هنا ينتهي كلامنا على هذه الحلقة وإلى حلقة قادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته